قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجَعَهُم جُذاذًا إِلَّ كَبَ لهُم لَعََّهُم إِيهِ يَجعُون قالوا مَنْ فَعَلَهَا بِعَالِهَتِنَا إِهُ لَمِنَ اللَّالِمِن قالوا سَمِحْنَا فَتَي يَكُرُهُمْ مِن قالَاوا لَهُ إبَرَاهِم.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 قالوا حرِّقوه وانصُروا آلهتَكم إن كنتم فاعلين قُلْنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجَّيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح آصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا, يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كانان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ قَالَ رَبِّ حكُمُوا بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِيفُونَ